أُمِر رَّبُّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ سنة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 مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم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 فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا إِذَا ضَلَّ يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا سهِم عذَ رَِّهِم رََّّنَ أَبصَرنَا وَسَمعنَا فَدِ الناب فَرجعن نَعملَ الصَالِحًا إِ مُوقِنون وَلَش إِا لَآتَنَا كُ نَفسٍ هُدَ وَلَك حَّقَولُ حق ولكن حق القول مني لامل ان نجنا مما من الجن والناس اجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم ها عاملون انما يؤمنوا باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون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 خُرُوجُ مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ زُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ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 يَهُّونَ بِأَمرنَ لََّا صَدَروا وَكَانوا بِآيَاتِهُ قِنون إِ رََّّكَهُ وَيَفسِلُ بَنَهُم يَْمَ الْ القامَةِ فِي مَا كَوا فِيِ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 فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنه